وفي خطر الجاليه المغربيه في خطر ناس بوسطه ومعيار الصوم ايه وحيد ايه توفيق وسعيد ورفع ميكابوس ونزهور الجامع وفي خطر ناس البحرين ايه عمار وحسان Ni un gaitroito حبات <تصفيق> حد لاستيل خلي العود الجيد ربي تمقيد اخي ورصم خلي را العبايه متشقها مع ولاد العنق اخي It's a key.